أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآية لَقَنَاكُمْ وَفِي جَادِعِذْكُم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَ تَنَالُ تُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَنْتَ صَيْنكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فسعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفكروا كذرب على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازع امره بينهم واثر النجوى او آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من al